هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا على تجارة تنجيكم من عذاب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 فأصبحوا ظاهرين